الحمد لله في العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، لبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى بكرها إفراد ورجب للصوم لما روا أحمد عن خرفة ابن الحر رضي الله تعالى عنه قال رأيت عمر يضرب كفا المترجدين حتى يضعوها في الطعام ويقول قلوا فانما هو شهر كانت تعظمه الجاهليه وباتنادي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا راى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وافطروا هذا اليه لا يكره ازدراءه السوق ولذلك كله وذكر في هذه الآثار كما سمعنا أنه من عهدة الجاهلية تخصيص هذا الشهر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه احد الاشهر الحرم في قوله لما ذكر الاشهر قال السنة هنا عشر شهرا منها أربعة حرم ذو القعبة وذو الحجة والمحرم ورجاب المظهر الذي بين جمادى وشعبان فجاء له من الأشهر الحرم وأضافه إلى مظهر إحدى القبائل المشهوره من العرب وهو القبيلة التي منها قريش وكانت الجاهليه يعظمون هذا الشهر ويجعلونه شهران حراما ثم يسافرون فيه إلى مكة للعمر وإلى البلاد البعيدة لأجل اتجاره لها لأنه شهر يأمنون فيه شهر حرام يلقى فيه أحدهم من قتل أباه أو أخاه فلا يعرض له لاحترامهم لهذا الشهر ثم جاء الإسلام وحرم القتال ظلما في كل الأشهر وأباح القتال للكفار وغيرهم في كل الأشهر بقوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وذلك فقد بقيت بعض البداع في هذا الشهر وكأنها موروثة من الجاهليين في شهر رجب تكثر بدع يعتادها بعض الجهله يفعلونها تقليدا او نحو ذلك ولا اصل لهذا في فمن ذلك <تصفيق> اعتياد صيامه كما سمعنا فمدام ان عمر رضي الله عنه انكره وانكر تحصيصه بالصيام وكان يأخذ بأيدي الذين يصومونه ويضع هذا الطعام يقول كله إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهليه يعني فلا تعظموه فليس له ما يوجب ذلك يعني تخصيصه كذلك من من بدعهم تخصيصه بأيام يعظم فيها تعظم فيها بعض الشعائر ونحوها وقد بقي منها بقايا فمن ذلك تخصيصه بالعمرة رؤية عن بعض الصحابة أنهم اعتمروا فيه ولكن لعل ذلك تفرغ وافق فراغهم في هذا الشهر ونسب ولكن لم ينقل أنهم جعلوا تخصيصه بالعمرة سنة وما النبي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر إحداهن في رجب فانكرته عليه عائشه وهو يسمع فاقر قالت وهو يسمع رحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو معه وما اعتمر في رجب قط فقالت ذلك وهو يسمع فسكت ولم يؤكد أنه متثبت والذين ارخوا في سيرته عليه الصلاة والسلام لم يذكروا عمرتان في رجب فدل على أنه لم يثبت أنه عليه السلام خصه بعمرة ولا ومن غوي عنه من الصحابة فلعلهم ناسب ذلك مجرد مناسبة واعتذر عن بعضهم أنهم يريدون تخصيص العمره بسفر والحجه بسفر ليكون ذلك أعظم للاجر فالعمرة الغجبية هذه التي اتخذت عادة من كثير في هذه الأزمنة نرى أن تخصيصه بها دون عشابان ودون رمضان لا أصل له إلا آثار ذلك رهى ابن رجب في وظائفه ولكن قليلة يعني عن اثنين أو ثلاثة ولم يكونوا يستمقون عليها ولم يكونوا يخصونه لمزيه به ولكن ذلك في ليوقع وقع صدفة ومن ذلك تخصيصه من صلاتهم هي أول جمعة منه تسمى صلاة الرغائب إذ في القرن الثالث أو الرابع وتفعل إلى اليوم هي كثير من البلاد وهذه أيضا مما لا اصل له ومن ذلك ذبيهة تسمى العكيرة وذبيهة رجب ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة الفرع من عادة الجاهليه أنهم يذبحون أول ورد الناقة يسمونه فرعا فابطل ذلك الإسلام هو العتيرة في رجاب يخصونه بربيحة ذا أبطل ذلك الإسلام فيها رسالة للشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله بعنوان تبين العجب بما ورد في رجب. استوها فيها هذه التي في رجب بلغت نحو أربعين صفحة كلها هذه لا أصل لها. وكان ذلك. يعني كثرة الأحاديث الموضوعة في فضائل جب وفي خصائصه هذه تدل على أنه باقي في أول الإسلام وفي وسط الإسلام شيء من رواسب العادات الجاهلية التي جاء الإسلام بنسخها لأجل هذه العادات أكثر الوضاعون من هذه الأحاديث في فضائله حتى بلغت ان ثنث فيها فمن رأى طالع هذه النسخة عرف أنها لا أصل لها لأنه بعد كل حديث يذكر العلة في وضعه أنه لوضع فلان أو أنه مكذوب أو أنه ضعيف الحاصل أنها ليس فيها ما يعتمد بل كل هذا موضوع والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه وحديث لا تصوموا يوم الثبت إلا فيما اقترض عليكم حسنا والترمذي فاختار الشيخ تقي الدين أنه لا يفره صوم يوم السبت مفردا أن الحديث شاذ أو منسوخ هم الأحاديث التي في النهى عن إحضار يوم الجمعة فهي صحيحة في داخل في الصحيحين وفي غيرهنا من عدة عن عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إخراد يوم الجمعة بصوم وعن إخراد ليلة الجمعة بقيام وسبب ذلك أنها عيد الاسبوع فإخرادها يعتبر كانه صيام لذلك صيام للعيد كذلك صيامها قد يعوق عن العمل الذي امر الانسان بان يعمله فيها لان العاده انهم يذهبون الى الصلاه فيها مبكرين ويشتغلون بالنفل والدعاء والقراءة وما أشبه ذلك وهكذا أيضا فالحاطل أنه وردت الأحاديث بالنهي عن صيامها وسواء وجدت علة أو لم توجد النهي عن تخصيص الجمعة بالصوت وأجيز صيامها اذا ضم الى يوم الجمعه يوما قبله كيوم الخميس او يوما بعده كالسبت فإنه دخل عليه الصلاه والسلام مره على احدى امهات المؤمنين او نسائه فاذا هي صائمه يوم الجمعه فقال اصمت امشي قالت لا قال اتريدين ان تصومي غدا قالت لا قال فاصمت فامر بافطارها لما خصته فهذا الامر دليل على أنه مكره كراهه شديده تقرب من التحريم فعلى كل حال سواء تحققت الحكمه ام لا والاصل ان يوم الجمعة هو الذي يتفرغ فيه الناس للعبادة غالبا أن أيام الأسبوع يشتغلون فيها بأعمالهم وفي يوم الجمعة يوم يوم اشتغال بالقربة والعبادة ونحو ذلك فلما كان كذلك كانت الصلاة فيه والشتغال بها أفضل. أن يوم السبت لا أعرف أن يوم السبت هو عيد أسبوع اليهود. اليهود يثبتون يعني يتركون العمل في يوم السبت ويظلمون أنه هو يومه الذي هو أفضل الأيام انتهت مشهوراً انهم لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق الله للمخلوقات وأن الله ابتدى الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة قالوا صدقت لو أتممت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مقصدهم لأنهم قالوا يقولون إن الله استراح يوم السبت فهم بهذه العاقبة يجعلون يوم السبت يوم راحتهم ويوم عبادتهم مثلا تخصيصه يعتبر فيه شيء من موافقتهم والشرع جاء بمخالفتهم تخصيص يوم السبت لكن لما كان الحديث فيه الذي سمعنا فيه شذوذ لم يكره لم يكره شيخ الإسلام بل اجازه واعتبر الحديث شاذا كما أنه لم يرد كراهه صوم الأحد الذي هو عيد النصارى النصارى في هذه الازمنه أكثر انتشارا وتمكنا من اليهود ومع ذلك عيد أسبوعهم يوم الاحد فلما لم يلد بكراهه صيام الاحد شيء ذكر ذلك يعتبر صيام يوم السبت جائزا دون أن يكون فيه شيء من الكراهية وعلى كل حال تخصيصه تخصيص تخصيص فيه شيء من التعذيب الأفضل أنه لا يصام لهذه العلة فانه عيد النصار اليهود وأنه ورد فيه هذا النهي وإن لم يكن حكم عليه شيخ الإسلام بأنه شر وقرها صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترملي وثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر عند اصحابنا هذا صوم يوم الشك ورد في ورد هذا الحديث الصحيح من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه معصيه ان صيامه يعتبر معصيه والمسلم يبتعد عن العصيان وورد أيضا كما تقدم انه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصمه فهذا نهي عن سبق رمضان بيوم أو يومين وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتاكد من دخول الشهر بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتملوا العدة أو فأتموا العدة أو فاقدروا له ثلاثين أو نحو ذلك فهذا فيه تأكيد النهي عن صوم يوم الشك بقي أن يقال ما المراد بيوم الشك ذكر هنا كما سمعنا أنه يوم الثلاثين إذا لم يكن دون الهلال غيم ولا قتر ولن يرى فان هذا هو يوم الشك فأما إذا كان دونه غيم أو قتر فإنهم قالوا يصام بل أوجبوا صيامه كما تقدم ولان الصواب انه لا يجوز صيامه وأنه يوم شك ما دام أنه لم يرى سواء كان هناك غيم او قتب أو لم يكن فلا يصام إلا بعد تحقق دخول الشهر أما برؤيته أو باكمال شعبان ثلاثين يوما فيصام اليوم الذي بعد الثلاثين <تصفيق> و تقدم ان الفقهاء قالوا ان دليلهم على صيام يوم الثلاثين اذا كان فيه غيمة وقتب حديث ابن عمر وفعله وقوله عليه السلام فان غم عليكم فاقدروا له قالوا المراد ضيقوله له ولكن الصحيح ان شاء الله انه لا يصام اذا لم يرى ينظر له ليلة الثلاثين إذا كانت صحوا فإن لم يرى فلا يصام كذلك إذا كانت غيما أو قترا فإنه أيضا لا يصام ولا شك أنه مشكوك فيه لأن ما دمنا لم نراه فالأصل بقاء الشهر فالأصل تمامه فلا نصوم حتى نراه أولكم من الثلاثين، فإذا لم نزل فقد صمنا يوما فيه شكر وتبرد. ويحوم صوم العيدين إجماع لحديث أبي هريرة مرفوعنها عن صوم يومين يوم السبت ويوم الأضحى متفق عليه، وأيام التشريق لحديث وأيام منا أيام ركع وشرب. رواه مسلم مختصرا إلا المتمتع إذا لم نجد الحديث أي حديث بن عمر وعائشة. لم يرخص في ايام التشريق اي صن الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري <تصفيق> الأيام التي مضت ذكر انه مكروه صومها وهذه حرام صيامها يعني يوم العيد عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وثلاثه ايام بعده وهي ايام التشريق هذه كلها ليس صيامها فقط مكروها بل محرمه يعني خمسة ايام في السنه فاما العيدان فلا يصام العيد بحال بل يحرم صيام عيد الفطر وعيد الاضحى وردت هذه الكثيره في النهي عنهما ولكم الحكمة أن فطر يوم ال... فطر... إفطار عيد الفطر لاجل الانتهاء من الصيام فقال فيه اليوم الذي تفطرون فيه من صيامكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم فإفطاروا عند الفطر اللي يحصل بذلك إتمام الشهر وتميزه عن غيره كذلك اللي يحصل بذلك حقيقة الإفطار بقوله عليه الصلاة والسلام أفسرو لرؤيته فإن حقيقة الإفطار تكون بإفطار يوم بعد شهر رمضان وذلك هو أول يوم من شهر شوال فإذا صاموه لم يصدق عليهم أنهم أفطروا لرؤيته وأيضا فإنه يوم عيد كما تقدم والعيد فيه أظهار الفرح والإبتهاد والسرور وانبساط النفس ولا يكون ذلك مع الصيام وإن استمل على صلاة وذكر وتكبير والدعاء ولكن الصيام ينافي الحصول أو تمام الفرح والسروق وقد ذكرنا فيما سبق أن الحكمة فيه أنه فرح بإكمال الشهر والانتهاء من أداء هذه العبادة العظيمة والانتهاء من أو, أو الإطمئنان إلى إكمال الأجر أما للنسبة للصيام لأنه عن صيام عيد الفطر النحر فالحكمة فيه ظاهرة لأن المسلمين في مكة وكذلك في سائر البلاد يتقربون الى الله ذلك اليوم بذبح هذه الأنساك التي هي الاضاحي فكان من حكمه الله ان اباء امرهم بان ياكلوا منها بقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فاكلوا منها واطعموا القانع والمعتبر فاذا صاموا لم يكن هناك اطعام ظاهر ولا اكل ظاهر والامر يقتضي الوجوب او التاكيد الامر بالاكل وكذلك الامر بالاطعام وايضا فانه يوم عيد ولا شك ان العيد يكون فيه السرور والفرح وذلك يستلزم الفرح بما أباح الله تعالى للعباد من المآكل والمشارب هو نحو ذلك بالنسبة إلى صيام أيام التشريق فأيام التشريق وردائض قوله صلى الله عليه وسلم فيها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل والنعنى أنها أيام أكل وشرب وهذا يدل على أنها لا تصاب تلك الأيام كلها أيام ذبح جزء الذبح في ثلاثة الأيام التي بعد العيد هذا القول الصحيح الذي كما يأتينا إن شاء الله ومدام أنها تذبح إلى الهدايا بمكة والأضافي في سائر البلاد فإن من تمام الانتفاع بالذبح إباحة الأكل والنهي عن الصوت رخص كما سمعنا في صيامها لمن لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثه إذا لم يصوم ثلاثة قبل العيد أن يصومها بعد العيد مباشرة والسبب أن الله آمر من لم يجد الهدي بأن ينتقل إلى الصيام بقوله تعالى فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج كلمة في الحج وقيل المراد في زمنه في زمن الحج وزمنه هو عشرة الحجه وكذلك الثلاثه التي بعد العيد فانها الزمن التي تؤدى فيها اعمال الحج الاحرام والطواف والسعي ورمي الجمار وبقيه المناسك زمن ايقاعها هذه الايام فلذلك قال في الحج فاخذ العلماء انها تصام قبل العيد أو بعده ولا يصاب العيد أصلا هذا تحقيقا لقوله في الحج الضابع العلماء يقولوا صيام ثلاثة أيام في الحج يعني في مكان الحج في موضع الحج في البلد الذي فيها الحج فأجازها يصومها ما دام في مكة وله قبل الحج قبل شهر الحج ولو في ذلك او بعد ايام التشريق اخذا من عمر الحج يعني في مكان الحج ولكن للخروج من الخلاف تصاموا في ايام الحج اما من عدا هذا فلا يجوز صيامهم فأهل البلاد غير الحجاج ما يجوز لهم ان يصوموها خاصه بمكه من لم يجد الهجره ومن دخل في تطوع لم يجد إتمامه لحديث عائشة قلت يا رسول الله فهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد قبات لك شيئا قال ماه قلت حيث قال هاتيه فجئت به فأكل دم قال قد كنت اصبحت صائما رواه مسلم وكره قروجه منه بلا عذر قروجا من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فساول التطوع تقدم أنه يصيح بنية من النهار وأنه يجوز قطعه وأن المتطوع أمير نفسه وهكذا سائر التطوعات لا يلزم إتمامها وإذا فسدت فلا يلزم قضاؤها فلو أن إنسان خرج بصدقه تطوعاً ولكنه احتاج لها واعادها الى ملكيته لم يجب عليه احراجها بل تكون تطوعا رجع فيه كذلك صوم التطوع لو اصبحت صائما ثم عرض لك طعام شهي او حاجه تستدعي انك تفطر أو ضيف نزل بك وأحببت أن تأكل معه تأنيسا له جاز ذلك إن شاء الله ولا يكون ذلك منهيا عنه قد يكون لحكمة فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اخبرت عائشه أنه أكل بعد ذكر أنه أصبح صائما ولعله كان بحاجه الى الطعام الغالب انه كان يصوم دون ان, يص... أن, ي... أن يتسحر ويأكل ياكل شيئا يدل على ذلك الحديث الذي قد نظر انه دخل على عائشه يوما فقال هل عندكم شيء قالت لا قال اني اذا صائم لم يكن اكل من اول النهار ولما طلب طعاما في أوله واخبروا بأنه ليس عندهم شيء عزم على اتمام الصيام من وسط النهار يعني لما لم يجد ولهذا ان هذا الماء قربت اليه ذلك الطعام اكل منه واخبر بانه قد نوى الصيام ولكن لحاجته الى هذا الطعام واشتداد شوقه اليه اكل فيدل على ان الانسان اذا احس بجوع او بجهد ووصائب تطوع لا باس ان يفطر الافضل بكل حال اتمام الصيام اذا لم يكن هناك عذر حرصا على اتمام الاعمال وتمشيا مع هذه الايه وهي قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وبعض العلماء يؤكد له قضاءه يقول ما دمت قد تربست بهذا العمل ثم أرطلته لعارضا لسفر أو مرض أو أكل أو ما أشبه ذلك فإنه يتأكد في حقك ان تقضيه وهكذا بقية التطوعات وقياسا على الحج فإنه إذا أرطله لم يرطل وينزم بقضاءه وعلى كل حال المتطوع كما قال بعضهم امير نفسه فاذا عرض له عارضا فلا اثم عليه ان شاء الله اذا أقل. وفي فرض يجب اتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله بالشرع لانه يتعين بدخوله فيه بصارك المتعين والخروج من عوده الواجب متعين وانما دخلت التوسعه في وقته رفقا فإن بطلت عليه عادته ما لم يقلبوا نفلا فيثبت له حكم النفل اما صيام الحرب فمن دخل فيه وجب عليه إتمامه وحرم عليه قطعه وصيام الحرب اما ما يكون في زمنه كرمضان في زمنه هذا يحرم الإفطار فيه بدون عذر من مرض او سفر او حيض او نحو ذلك واما ان يكون صيام رمضان في غير وقته كالقضاء فاذا دخل في القضاء أصبح صائما عن يوم من ايام رمضان في ذمته لازمه الاتمام والاستمرار على الصوم لأنه تعين بدخوله فيه قبل أن يدخل فيه ليس بواجب ولكن بعدما تلبس به أصبح ملزما بالاتيان به كذلك بعض العلماء أجعز أن يخطر ما دام انه لم يكن واجبا عليه شرعا يعني عينا ان يفطر لانه ملزم بقضائه وهو بلا شك كما يجوز افطار رمضان لعذر يجوز افطار قضائه لعذر لكن قضاءه اخف واذن من افطار ايام رمضان لغير عذر او عذر غير مسور من الواجبات أيضا ما قد يجب بحكم الشرع مثل صيام النذر وصيام الكفارات فإن الإنسان لو نذر أن يصوم هذا الأسبوع نذر مطلقا أو يعلق، وجد عليه أن يصومه وحرم عليه أن يفترش شيئا منه لعموم الحديث، من نذر يطيع الله هذا يطيعه، وإن الله مدح مده بالنذر، وأمرهم بذلك بقوله ليوفون ذورهم. وكذلك الكثارة إذا كان عليه كثارة قتل أو كثارة ظهار أو كثارة يمين ودخل فيها إنها تكون واجبة فعليه إتمامها لكن إذا أصطر فيها لازمه الاستئناف لأنه يلزم فيها التتاب كما سيأتي في الكثارات وكما مضى في يلزم فيها التتابع فاذا افطر بطل عمله الذي قد مضى ولزمه ان يبداها من جديد فالحاصل ان عندنا ان الفرد اذا دخل فيه لازمه ان يتمه ولا يجوز له ان يبطله واذا ابطله اعتبر اثما والزم بقضاء ما افطره والله أعلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ما كان الأسئلة فديه ما العمل في أيام الأفضل منها في هذا العشر قالوا للجهاد في سبيل الله فرغل الجهاب أن يرجع لن يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء السائل ما ذكر ما لا يريد من هذا الحديث كل إن كان يريد درجته في الحديث في صحيح البخاري وإن كان يريد معناه فإن فيه تفضيل أيام العشر عشر ذو والمراد به الذي فيها عم الصيام والصلاه والصدقه والذكر وما أشبه ذلك وهذا يقول مر علينا مساله الحجامه وقد ذكرتم اجوبه من قال انها من المفطرات عن حديث ابن عباس جمعه وصائب وباقي بعض الاحاديث نتطرق اليها من ان نرى الامام احمد وابو داود رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامه والمواصله ولم يحرمهما يبقى أن على أصحابه الحديث كان الحافظ في الذات ليس صحيح كلمة يعني يمكن أن يجاب عن هذا الحديث بأن النهي يكتب التحديد وقوله ولم يحرمهما هذا فهم من الصحابي ماذا ما دام أنه نهى ولكل حال قد يؤخذ أنه لم يحرم المواصله المواصلة مثله وأما الحجامه فتقدم اجوبه من ذكر انها غير, غير مفطره فلا اصل ان شاء الله النهر لكثرة الاحاديث انه يعتبر مفطره مع حديث ابن عباس على الصحيح ليس فيه ذكر الحجامه ذكر الصيام انما فيه ذكر الحجامه في الاحرار هكذا يقول الإمام أحمد وبكل حال إنه في السفر والمسافر مباح له الإفطاء وأن هذا الحديث الذي صحى عليه بن من الحجر فيمكن أنه نهى عن الحجامة ولم يحرمها بمعنى أنه لم يحرمها في الليل أو نحو ذلك كما ونهى عن المواصلة ولم يذكر أنه نهى عنها في النهى خاصة وهو الحديث هي احتمال ثم يقول منها ما اخرجه البخاري عن ذابة البناني سئلانة أكنتم تكرهون الحجامة الصائم قال لا الا من أجل الله وزاد زاد شبابته حد هنا عشقة على عهد النبي وشبابته هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لذا على كل حال هذا ايضا ما دام انه اخبر بان انس يقول ما كنا نكرهه الا من اجل الضعف يمكن ان انس اراد بذلك انها ان السبب في الله عنه لاجل الضعف فمعلوم انه ما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنها واخبر بأنها تفطر الا لسبب وهو الظهر ومنها حديث ابي سعيد يقول رخص لنا في الحجامه تكرار النساء رواه النسائي ابو خليم هدار كتني ليس فيه ايضا صراحه انه رخص للصائم وإذا كان رخص الإفطار فيمكن أنه رخص له وجعله عذراً مبيحاً له مبيحاً للإفطار الله أعلم لا بد لو لنظر فيها سيجمعون بينها وبين الاحاديث وهذا كل حال المسألة إلتهابية لما أنها بها خلاف فإن الإمام احمد فقط هو الذي يقول بإفطار الحاجب والمحدود والثلاثة يقول إنها لا تذكر أخذ من حديث ابن عباس وغيره والمسألة فيها هذا الخلال هل يصحوا سيام أيام التشريك منية القضاء وهي وهل أنه يقتبر الفساد مطلقا وما ضابط ذلك لم يرحص. عموم الهاديث لم يرخص الا لمن لم يجد الهاديث يدل على أنها لا تصام بنيه القضاء بل الأصل أنها منهي عصيامها مطلقة الا من لم يجد الهاديث وهذا يقول هل الطيب المفطر شمه مطلقا وهل هناك فرق بين العطرات المفاذة الرائحة أم لا وما رأيكم لمن قال لي يفطر اذا شمه بشده على كل حال منهي الصائم ان يتعمد شم ما له رائحه زكيه تتعلق بخياشمها ويحس باثرها ولكن الصحيح انها لا تفطر لو فعل ما انكرها كراها وعلى كل حال لا فرق بين كل ما له رائحه زكيه او غيرها تعمد شم البخور والروائح الطيبه منهي عنه حيث ان لها شيء من الرائحه او دخان البخور ونحوه الذي قد يدخل في الخياشيم وان لم يكن له جورج يقول ذكر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اخذ نسائه يوم مجموعه وهي صائمه قال لها صمت يوم قبله وقالت لها سألها تصومني تصومي يوم بعده وقالت لا هل أنغسل سألها هل سوف تصوم يوم بعده وحين قالت لا أمرها بالافطار فليس هذا ينافي للنية لأنه لن يقول لها صومي يوم بعده بل قال افطري لما عرف أنها ما صامت أمس يوم الخميس ولم يكن من عزمها ان تصوم يوم السبت مضادا الى يوم الجمعه أمرها بالافطار حتى لا تخص يوم الجمعه بصيام فلا ينافي للنيه يعني ما لها نيه بصيام لم يكن لها انوي وصومي ان قد يكون لها عذر ومانع من الموانع لا يتناسب ان تصوم معه يقول ذكر الحالة الأذنة انه لا يقرأ صيام عمي شاذا وأنه على الصحيح لا كراهة في إفراد يوم السبت إن شاء الله وهذا يقول يعني لم يكن هناك ما يقويه والأصل إباحة في أيام الأسبوع كلها وليست الأحاديث به صحتها تصحة الأحاديث التي في يوم الجمعة لما لم يلد إلا هذا الحديث ولم يشتهر العمل به عند الصحابه ولا عند العلماء سبره انه فرد حديث فردا ولو حسنه التنميه فيمكن أن يكون فيه شيء من العله من العلل او القواعد التي تبين انه ليس بهذا او منكر يقول كذا تجمع ان الرسول يصوم بدون سحور وانه كان يحسن امته على السحور ويتسحر فان السحور بركه هو عليه الصلاه والسلام صام في ذلك اليوم دون ان يتسحر لانه لم يجد حثه بالنسبه الى من يجد وليس كل وقت يجد فيه النبي عليه الصلاه والسلام ما يتسحر به قد ذبت أن عائشه ذكرت أنه يأتي عليهم الشهران لا يوقد في بيتهم بيوت النبي عليه السلام نعم وانما يقطاتون الأسودين التمر والمع وليس متوشري فارقه لذلك ليس لأن السحور ليس بمستحب بل لأنه لم يتيسر له وفي الإفطار أيضا قد لا يجد إلا ماء ذكرت عيسى أنه كان يفطر على لطب فاذا لم يجد فعلى تمرات فاذا لم يجد حسوات ما خرج الى الصلاه قلت ان من دخل في نفله فليس عليه اكماله كالصدقه والصوم فهل مثله النافله في الصلاه وكيف الخروج منها بسلام ام بغيره كما لو كنت ساجدا كيف اخرج ذكرنا انه يكره ابطال العمل بدون مبرر فابطال الصيام مكروه الا اذا كان هناك سبب حافز وكذلك الرجوع في الصدقه بعدما ينويها ويحرج بها مكروه اذا لم يكن هناك سبب باعث على ذلك وكذلك قطع الصلاه يكره ما لم يكن هناك عذر يسبب قطعها كفوات الصلاة او ضامها او ما اشبه ذلك او حدوث عذر او نحو ذلك واذا اعراد قطعها فلا حاجة الى ان يسلم عن يمينها وانسي معلما بل ينوي انه خرج منها ويكفي ذلك <تصفيق> لماذا لا يكون بعد انتهاء كل باب مراجعة لجميع الباب لكل حال نحث الإخوة على يراجع كل من السهل ونحن إن شاء الله يعني مراجع آخر ما يعني شبس وإذا أحبهما بعد أننا نعود إلى كل باب لا ندعس بذلك لكن نرى أنه يؤخرنا قليلا قوله يقول هذه الآية لا تبطلوا أعمالكم فيما نعلم من أقوال المفسرين إن هي إبطالها بالرياء والمتطوع محسن قال تعالى من على المحسنين من سبيل فلا يكرهوا لكل حال الآية أخذ يعني استدل بها العلماء كثيرا هي إبطال الصلاة ونحوها كما سمعنا يستدلون بهذه الآية يعني أحدا من عمومها الايه أولها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فلم يكن فيها شيء يدل على تخصيصها بالرياء ابطالها بالرياء او بغيره لكن لما كان يمكن ان يكون سبب نزورها في شيء من ذلك او ان الرياء اقوى ما تبطل به الاعمال خصها به ولعل ذلك كمثال فان المهسرين كثيرا ما يذكرون سببا مثالا من الامثله التي تحبط الاعمال وليس مرادهم التخصيص بل لا تبطلوا اعمالكم بالرياء كمثال ان الرياء يحبط الاعمال يعني إذا لم يكن هناك موجب ماذا ترى له كتاب تعطير الأنام تفسير المنام وكتاب ليسير ينهينا في الموضوع هذا خارج عن الموضوع لكن كان السائل يقول إن شاءت من أله عادل هذا كل حال تفسير الأحلام هذه كتب تعتمد على على أفضل أو التقريب لأن الذي يفسر الأحلام تارة يفسرها بحال الرائعة تارة يفسرها بآية أو بحديث يظل ظناً وليس بيقين لأجل ذلك كهيراً ما يفسرها ولا يقع ما فهذه الكتب التي في تفسير الأحلام الغالب أنها لا تطابق يعني ما يقوله المعذب فقد ذلك ترى أنهم يذكرون الرؤيا عدة تفاسير عدة أقوى من رأى كذا حصل له كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا ينقلون ما هذا ثم يقول إن كل اليوم احد الجرائم يظهر من الشيخ من بذل أنه رفض إقرار رجنة تحديد بدايات الشهور العربية وما يتبعها من أموال تعبدية على أساس الحساب الفلكي نرجو الإضاح أنا قرأت هذا النشر ولكن على كل حال اعتماد الأمة من عهد الله عليه الصلاة والسلام على الرؤية وهو الذي عليه العمل وذكر العلماء أنه لا يتغير حتى لا تريمت الصفات فقدمنا هي أول الصيام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة الأمية لا نحسب ولا نكتب نصوموا لرؤية وعبتروا لرؤية قالوا لو زالت الأمية وأصبحنا نحسب ونكتب هل يزول هذا الحكم ونرجع إلى الحساب أن نعتمد على الرؤية قالوا نعتمد على الرؤية وورا تغيرت الحال. هكذا ذكر العلم والحساب معروف قديما قد ألفوا ألفتهم وألفاتهم كثيرة في حساب الأذلاك وفي حساب كل شيء فليس هو حادث يجب ذلك لا يعتمد على الحساب بدايات الشوء يقول لماذا أعين الفطر ثلاثة أيام أهي بدعة أمعاده وهل هي مقبولة عيد الفطر لماذا ريد الفطر ثلاثة أيام ريد الفطر إنما هو يوم واحد لذلك يصب المسلمون اليوم الذي يليه ولم يقول أحد فيما علم أنه عيد الفطر ثلاثة أيام بل هو اليوم الأول من شهر شواء فجعله ثلاثة أيام يتبرد بها ويقول فلأتجارد تخيلتم تخيلت مالكا متواقفا فوق رأس الإنسان الذي تكاده تقطع رقمته قصافا ثم أتابع التفكير في الملائكة تأخذ روحه من كفن النار مثلا وهكذا وأسأل هل هناك آمل في مغفرة الله للمقطو قصاصا إن شاء الله حرس من كل حال يتخيل ذلك هذه من الخيالات التي يمكن أن يتخيلها وهي لا حقيقة لها. لأنه ليس يقينا أنه في النار ولا في الجنة الله يعلم والملائكة المحجوبون عن بصر الإنسان إنسان حدن ويقول من كان عليه الكرام من رمضان فصام ولم ينوي من الليل فهذا صيامه صحيح لا يصح صوم الفرض الا بنيه من الليل ان ينويه قبل ان يطلع الفجر ولو بلحظه فاذا لم ينوي الا من النهار ولو انه ما اكل او بعدما طلع الفجر فلا يعتد به سيام الفرض <تصفيق> لقوله عليه السلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ما حكم من يصوم يوم بعد يوم ووافق يوم الجمعه هل يوقف عن صومه وهذه الجزاء يصوم لأن يصوم يوم السبت في نعم صحيح ان الذي يصوم يوم ويفطر يوم ويوافق يوم الجمعه لا بس يفطر يوم الخميس ثم يعمل يصوم يوم الجمعه ثم يفطر يوم السبت فعله عاده مشى عليها فلما كان يصوم يوما ويخطر يوما بنص الحديث من لا بأس ان شاء الله لانه ما حصل الجمعه على انها فضيله وأن صيامها لذاته يقول اذا نوى شخص بان يصوم يوما تطوعا فنوى من اول النهار ثم نوى ان يفطر ولكنه لم ياكل او يشرب ثم بعد فترة عدل عن ذلك وأراد أن يصوم هذا اليوم وهذا كله حدث في أول النهار تصور هذا السؤال كانه يقول إن إنسان اصبح مقترا ثم بعدما مضى من النهار ساعة عزم على الصبح ثم بعدما مضى ساعة عزم على الإخطاء ولكنه لم يأكل ثم بعد ساعة عزم على إثمان صيامه حيث لم يأكل وكل ذلك هي أول النهر يظهر أن هذا له صيام ولكن لا يذهب إلا على ما بعد النية الأخيرة يتم صيامه حيث أننا نقول إنه يصح صيام في النفل إذا كان قبل الزوال ولم يأكل أول النهار ولكن لا يذهب إلا على ما بعد النية. إيه؟ ماذا؟ أن هنا الإفطاء هو بمنزلة من أصبح مفسراً. بطل صومه لكن هذا اذا كان ذلك الصوم فرض يعتبر الزامه به واما هذا هو فرض ويصح بنيه من النهار ويكون الثواب على ما بعد النيه الاخيره ما الحكم اذا صام يوم الشك وهو, يت... وهو يشك في ذلك وبعد ذلك ثبت له انه احد ايام رمضان فهل عليه قضاءه أم أن أنه يكفيه مثل ما حدث العام قبل الماضي <تصفيق> دهننا نقول إنه إن عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي صامه وهو شاك فيه ومتردد إما أصبح مفترا ثم نوى بعدما مضى ساعة ونصف ساعة من النهار واتم صومه واما اصبح مترددا غير جازما فصامه من باب الاحتياط فنقول الافضل له ان يسوء ان يفترح لكن على كلام الفقهاء هم يقولون انه يصام ولم يقولوا انه يوم شك ولا يصام عن أنهم قالوا يجب صومه فهذا صامه جازما وممتثلا فلعله يجزي إن شاء الله على قول الفقهة إذا صامه وهو غير متردد يعني غير متردد للهندية جازما بالصوء وهذا يقول إنني لم أتي إلا متأخرا فلأتغضلت بتوضيح ما يقصد من أنه يكره الإحراب العجب بالصوء فلكل حال لانه سائل يراجع الكتاب الذي ذكرنا وهو كتاب بن حجر تبين العجب بما اراده رجل رجب وكذلك يقرا في وظيفه رجل في الوظائف كتاب من رجب لطائف المعارف يتبين له اشياء من البدع التي يحدثها في رجل فيتبين أن شهر رجب كان يعظمه الجاهلية والإسلام جعله كسائر الأشر وهذا يقول للعصامة إنسان من أيام من, من أيام عشر الحجه يوم الجمعة فقط ليس قصده تخصيص ذلك اليوم هل يكره ذلك كذلك من عليه قضاء يوم يوم مظل مظل هذا كل حال اذا لم يتيسر الا يوم جمعه رم... ما تيسر لك الا يوم جمعه وصومته فلا باس الان قد يكون على انسان يوم من رمضان ولكن يكون مشغولا في بقيه في ايام الاسبوع ولا يتدبر إلا يوم الجمعه يوم لراحته من العمل او نحو ذلك فهذا له عذر يصومه بنيه القضاء او ظنية انه فاضلا ك يصومه عن أيام من ستة ايام من شوال او يوافق انه يوم عرفة او انه يوم عاشورة او انه احد ايام العشر شاباس ان شاء الله هل ورد حديث ذابت منه عن صيام يوم الثلاثاء او الارمع وهل اذا صام تلك الايام يكره له لم يرد في ذلك شيئا فصيامه ان شاء الله لا باسمه لكن يوم الاثنين والخميس افضل كما عرفنا يقول نسبه حديث أنه عن صيام يوم السبت الى الشذوذ او انه منسوخ هل هناك من الاحاديث من الاحاديث ما يعارض له لا كل حال الحديث ما أعرض إلا هذا الحديث ولما كانت الحديث ولما كان الأصل ترعية الصيام في أيام الأسبوع دون النهي ولم يلد النهي إلا عن يوم الجمعه فالأصل الإباحة والكراهيه على خلال الأصل هذا هو السبب في قومهم إنه شاذا أو أنه منكرا أو أنه منسوخ والله أعزك الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف وهو سنة ويجب بالنذر ويجب من بالنظر وشطط سته النية والإسلام والعقل والتميل وعدم ما يجب الغسل ويزاد في حق من تزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ومن المسجد ما زيد فيه ومنه صفحه ورحبت المحروضة به ومنارته التي هي أو بابها فيه ومن عين الاعتكاف فيه ومن عين الاعتكاف فيه بغير المسجد ثلاثة لم يتعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة قالت في الشرف لا نعلم خلافاً في شبابه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده مستفق عليه الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ذكر ذكر الاعتكاف عقب الصوم اقتداء بالقران الكريم حيث ذكر فيه ايات الصوم ثم في اخرها ذكر الاعتكاف قال الله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد فلذلك بعدما ذكر ايات الصيام الى قوله ثم اتم الصيام الى الليل قال ولا تباشروهن وانتم راكبون في المساجد فمن ثم جعل الاعتكاف عقب الصيام الاعتكاف في الاصل وفي اللغه هو الإقامة الطويلة حول الشيء ولا شك أنه عبادة إذا كان لطاعة إن كان في المساجد ولطاعة الله فهو عبادة وأي عبادة وإن كان اتكاثا على على محرم أو عند قدر لتعظيمه او نحو ذلك فإنه شرك ومحرم ودليله انه فعل المشركين عند معابدهم قال الله تعالى فاتى على قوم يعكفون على اصنام لهم يعكفون اي يقيمون حولها وقال عن ابراهيم انه قال لقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون فوصفهم بانهم عاكفون عندها يعني مقيمون اقامه طويله حولها وذلك هو غير التعظيم لها والعباده وهكذا ايضا اعترفوا بذلك من فعلهم لما قال لهم إبراهيم ماذا تعبدون أو ما تعبدون قالوا نعبد أصلاما فنظل لها ويأتفين أي معتكفين عندها ومقيمين حولها هذا وجه كونهم كونها عبادة الاقامه الطويله تسمى اعتكافا ولا شك انها عباده لمن قصد بذلك فالاعتكاف الذي ذكره الله انتم عاكفون في المساجد عباده ولا شك ايضا انه في المساجد سنه سنة مؤكدة ويجب عند الجمهور بالنذر إذا نذره أصبح واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لو نذره لم يجب الوثاء بنذره لأن عندهم أنه لا يجب الوثاء بالنذر إلا في عبادك جنسها واجب بأصل اشترعك الصيام فأما الاعتكاف بدون صيام فلو نذره لم يجب عليه الوثاء به والصحيح أنه يجب كما هو قول الجمهور ودليله أن حديث عمر لما قال يا رسول الله إني نذرت أن أعطى كذا ليلة في المسجد الحرام قال أوهي بنذرك فالوثاء به بهذا الاعتكاف يتبر واجبا والحاصل هو أن الاعتكاف هو لزوم المساجد لطاعة الله تعالى واختص بالمسجد لأن العبادة التي في غير المسجد وإن كانت مثابا عليها <تصفيق> يلزم منها ترك الجمعة والجماعة او يلزم منها التكرار للخروج واذا تكرر الخروج فانه ينافي الاعتكاف كما يتمع ان شاء الله المعتكف هو الذي يحبس نفسه في هذا المسجد لطاعة الله مأمور بأنه متاحبس نفسه لطاعة الله أن يشتغل بالقرب وان وأن يترك ما لا يعنيه القرب الذي يشتغل بها كثيرا فمنها الذكر يشغل لسانه بذكر الله قائما وقاعدا على جنبه ومنها الدعاء يدعو الله ويمتهل إليه ويرغب إليه في قبول الدعاء ومنها القراءة يكثر من قراءة القرآن بتدبر وتعقل ومنها الفكر يكثر من التفكر في آلاء الله وفي آياته وفي مخلوقاته ليزيده ذلك التفكير إيمانا ويقوي قلبه ويحمله على الإكسار من هذه العبادة ومنها الصلاة مثلا والمحافظة على الفرض في أول وقته وهكذا هذه عبادات يتقرب بها ومن المقاصد العظيمة في الاعتكاف الانقطاع عن الدنيا وعن أهلها وذلك أن المعتكف لما حبس نفسه بهذا هذا المسجد قصد بذلك الا يشغل قلبه وقالبه بهذه الدنيا ولا باهلها فيعتزل ولا يزور احدا ولا ياذن لاحد في مجالسته مجالسه يخوض بها في أمر من الأمور التافهة الدنيويه ونحوها فلا يهتم بأمور الدنيا ولا يستغل بها ولا يبحث عنها لا عن الأموال ولا الأولاد ولا الأهلين ولا التجارات ولا الأسعار ولا الأخبار ولا غير ذلك لأنه قد عكف بقلبه وقال به على ربه ولأجل ذلك ذكر بعضهم بتعريف الاعتكاذ شرعا أنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بحدمة الخالق ومعنى العلاقات التي بين الناس يقطعها عن الخلق فذا كأنه لا يعرفهم ولذا يأتينا أنه لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولو كانت من الأعمال الصالحة وأنه لا يأتي أهله ولا يدخل عليهم إلا لحاجة الإنسان كما سيأتي فلما كان كذلك فاعتبر عبادة من أفضل العبادات حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعتكف في رمضان في كل سنة عشرة أيام وهي العشر الأواخر ومرة اعتكف عشرين ليلة ومرة ترك الاعتكاف لما تنافس نساءه واعتكفن معه فعند ذلك ترك الاعتكاف اعتكاف في شهر شوال وحافظ ايضا ازواجه بعده على الاعتكاف دل على انه ليس خاصا بالرجال بل للمراه ان تعتكف ما في مسجد سوى مسجد بيتها كما سياتي وبكل حال لان الاعتكاف من افضل القربات ومع ذلك في هذه الازمنه نشاهد زهدا الناس فيه فقل ان ترى في مسجد فلانا اعتكف اعتجب ترى أحدا فيه إلا نادرا يمكن أن يكون غردا أو الغردان في البلد الكبير أحياء هذه السنة وأما البقية فقد أهملوها ولعل ذلك لانشغالهم بالدنيا وخوفهم أن الاعتكاف يقطع عنهم علاقاتهم بالناس او بوظائفهم او بمتاجرهم او ما اشبه ذلك بذا ينبغي ينبغي احياء هذه السنة وإشهارها وإظهارها بين الناس والحث على العمل بها كما كانت معمولا بها في سابق الزمان قد أدركنا قبل أربعين سنة ونحوها أنه لا يحلو مسجد في القرى من ان يكون فيه عدد أربعة ثلاثه على الأقل واحد واثنان رغم أنها قرى صغيره ومع ذلك فيها من يحيي هذه السنة ويحافظ عليها فتقلصت حتى في القرى وفي المدن وقلت حتى في الحرمين إلا أفراد قليلين إلا ما شاء الله ويجب بالنذر قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله, فليط... أن يطيع الله فليطع رواه البخاري وشرط صحته ستة أشياء النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات وعدم ما يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقد سبق وكونه بمسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد ذكر هنا أشياء منها أنه يجب بالنظر هو سنة ولكن قد يصير عجبا فمتى إذا نذره فمن نذر أن يعتاك فوجب عليه الوفاء بنذره لهذا الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومعنى ذلك أنه لما أزم نفسه به أصبح لازم تعرفون المراد بالنذر النذر في الاصطلاح هو الزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له فالنذر تعظيم لله فهو الزم نفسه لشيء لم يجب عليه شرعا بقوله لله علي أن أعتكد بهذا المسجد يوما أو ألزمت نفسي أن أعتكد بهذا المسجد أسبوعا أو عشرا هذا نذر مطلق وقد يكون معلقا وصفته أن يقول في الله فلا علي أن أعتكف في هذا المسكد أسبوعا أو يوما أو عشرا أو أكثر عقا إن شفيت مثلا أو إن قدم غائبي أو إن وصفقته لحظي هذه السورة هذا اليوم فشكرا لله علي أن أعتكف كذا وهكذا فالحاصل انه يجب بالنذره عند الجمهور ذكرنا قريبا ان الحنفيه قالوا لا يجب اذا نذره لان النذر عندهم لا يجب الا اذا كان جنسه واجبا باصل الشارع فمن نذر ان يصوم يوم الاثنين وجب عندهم الوفاء به لان الصوم جنسه واجب كرمضان ومن نذر أن يحج واجب عليه لأن الحج جوثه واجب ومن نذر أن يعتمر واجب عليه الوثاء عندهم وعند غيرهم وأن من نذر ذكرا أو تسليحا أو قراءة أو اعتكاثا فهذا لا يجب عندهم الوفاء به حيث أن النذر ليس بواجب شرعا لا يعني أن الاعتكاف لم يكن هناك اعتكاف واجب بأصل الشرع. الجمهور يقول هنا يجب يصير واجبا حيث أوجبه على نفسه لماذا؟ لأن, لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمر بالوفاء بالنذر في هذا الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وقال لا نذر في معصيه الله وكثارته كثاره يمين ولان الله امر بذلك في قوله تعالى ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم ومن جمله النذر من نذر ان كيف في المسجد الحرام ونحوه ثم ذكر ان الاعتكاف لا بد له من ستة أشياء، لا بد له من ستة شروط. الإسلام والعقل والتميز والنية هذه شروطا هي كل عبادة كما تقدم. فان الذي يجلس في المسجد بدون نية اعتكاف ولو جلس يوما أو أياما لم يكن من نيته أن جلوسه عبادة لا يكون ثوابه ثواب من نوى الاعتكاس يعني لا بد أن ينوي بإقامته هذه أنها ارتكاز كذلك لا بد أن يكون مسلما وأن يكون راقلا وأن يكون مميزا فلا يصح من كافر ولا يصح من مجنون فاقد العقل ولا يصح من صبي دون سن التمييز لا يعرف ما, ما يراد بهذا الاعتكاف ولا يفهم لا يصح من ذلك هذه اربعه شروط معروفة متكررة في كل العبادات الشرط الخامس أن لا يكون ممن يلزمه غسل لأن المساجد لا تحل لمن عليه جنابه أو حيض فلما كانت الحيض لا يجوز لها دخول المسجد فلم يجوز أن تعتكف وكذلك الجنود لا يدخل المسجد وهو جنود لكن لو احتلم وهو متكف فإنه لا يبطل اعتكافه وان اصبح جنبا فانه يغتسل ويبقى في معتكفه هذا الشرط الخامس ان لا يكون ممن يجب عليه غسل لحائض او يحرم عليه دخول المسجد كالحائض والجنب الشرط الثالث أن يكون بمسكك فلا يصح في بيته ولا في معبد غير المساجد كمعابد النصارى من كنائس وصوامع وبيع ونهواء وذلك لأنه عبادة ونقض العبادة المساجد وللآية وأنتم عاكبون في المساجد فدل على انه لا يصح الا في المسجد ولعل السبب في ذلك ما تقدمنا نشرنا اليه ان قلنا الذي يعتكف لا بد وان يطيل المقام الاعتكاف هو الاقامه الطويله ومن المعلوم انه لو بنى له مثلا حجره في صحراء او في طرف البلد وخرج من البلد او خرج الى تلك التي في طرف البلد وانعزل واعتكف فيها اليس تفوته الجمعه والجماعه لا خير في عزلة تفوت الجمعه والجماعه لو قال أنا سوف أخذ كل وقت إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة خروجه كل يوم من خمس مرات يناهي الاعتكاف لأن المعتكف هو الذي يجلس في هذا المكان ولا يغادره ولا يتجاوزه فتشافره إلى المسجد يلطن كونه معتكفا حيث يتكرر خروجه وعدم خروجه يفوته صلاه الجماعه التي هي فريضه وواجبه على المسلمين وقد اشتهر الاثر الذي عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعه فقال هو في النار لذا دلنا على ان العبادات ولو كثرت مالا يعمل فيها بالاعمال الشرعيه ضررها اكثر من نصرها هناك يعني العزله التي يدعو إليها الصوفيون لا شك أنها مزمومة لأنها تفوت الجمعة والجماعة أو تفوت الجمعة المتصوفة عندهم أن من تمام عباداتهم القلبية طول الانفراد والتوحد وأما ذلك لا يحصل إلا ببعد عن الناس وعدم مخالطه لهم مدة طويلة ويسمون ذلك أسباب الجمعية يسمونه الجمعية فترى أحدهم ينعزل في زاوية بعيدة عن الناس ويجلس ويفكر ويزم أن أذكاره هذه تتوارد على قلبه تتوارد إلى أن يصل إلى حظيرة القدس كما يزمون وأنه لو خرج إلى الجماعة وقد جلس يفكر ضاعت عليه أذكاره يعني جلس يفكر ويستحضر مثلا مدتها خمس ساعات ولن تحضر إليه أفكاره وتتجمع على قلبه لم تتكامل إذا خرج غراء هذا وهذا وهذا تشتت أفكاره وضاعت وضاعت الأفكار التي جمعها فاحتاج إلى أن يستأنف فليأجل ذلك يقول إنه لا تحضره أو لا تأتي إليه الاستحضارات التي يقصدها إلا بعد. قول المقام بعد أن يقيم في عذره مثلا يوما أو يومين أو هذا هذه أولا أنها بدعة ثانيا أنها تضوط دمعة والجماعة ثالثا أنها لن تكون مفيدة وربما توقع في الحيره والشك على كل فال نقول ان الواجب هو الاعتكاف الذي لا يفوت الصلاة المفروضة والتي امر الله بها وحافظ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ويزاد في حق من تزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة قال في الشر لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه منافل الاعتكاف. ذكرنا هذا وقلنا إن المس اللابد أن تكون من أ يكون من أن تقام فيه الجماعات والجماعات.